أقهار بروحي روحي بروحي علي أمان وأعرف الدنيا الدنيا الدنيا ما تسوى تعلمت عادي عادي عادي تروح بالو وتجي بالو أنا قوة أقنع بنفسي وأقول الدنيا حلوة T roba, hát ilyél csók, és حش جاني، جبت الهم، جبت الهم من الهم إليا من الأول كان لازم، لازم، لازم أبقى وحدي وهاي كلها مني ولعت قلب قرامة ما يحبني على نيت وحال قيبة وتشتذق. I still